أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا ما أكثر مما عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستازمون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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وارتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لا لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيب الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 بل اتبع الذين ظلأوا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أظل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين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 وإذا أَذَقْنَا قَوْمًا رَّحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله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 هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشّراتاً وليُذقكم الرّحمة ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتون من فضله والعَلَكُم تَشْكُرُونَ ولا قد أرسل من قبلك رسلاً إلى قومه فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجروا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين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 فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم استعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مرطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستغفنك الذين لا يوقنون